ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغون ها وجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبه المفسدين وان كانت طائفه